بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي وَذَا طَلَّقَتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُلْ عِدَّةٍ واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهم ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لن تدري لعله الله يحدث بعد ذلك امرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهد ذوي عدل وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ لِلَّهِ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ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 قد اجعل الله لكل شيء قدرا والمائي يأسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهم ثلاثة أشهر والمائي لم وأولاد الأحمال أزلهم أن يضعن حملهم ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفره سيئاته ويعظم له أجرا اسْكِنُوهُمْ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ جَدِيدٍ كَمَوَالٍ وَلَا, ولا تُظَاهِرُونَهُمْ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِمْ وَإِن كُنَّ أُولَات حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ نَكَاحًا وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفِ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرُضِعُ لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقُهُ فستوضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكاي فَارْجِعْنَ إِلَى مَعَتَتِعَن أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ عَاتَت عن أمر ربها ورسله فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شديدا وعذبنا عذابا نكرا فداقت فداقت فداقت وبال أمرها وكان على راقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذاباً شديداً فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرى رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين يتلوه عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَأَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَيَعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ نُدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا نُدخِرُهُ جََّاتُ تَجر مِن تحتِهَا الأأَه خَدد خدَ فيِيه أَبَدًا قَدْ أَحْسَمَ مهُُ لَهُ رزْقَاء الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأرض بينهن لتعلموا لتعلموا أن الله على ان شيئا قدير وان الله وان الله قد احاط بكل شيء علما